الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى خلق فسوى وقدر فهدى وأمات فأحيا سبحانه سبحانه كتب على نفسه البقاء وعلى خلقه الفناء وأنه يجمعهم إلى يوم الدين والجزاء فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوان أما بعد أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم إن شاء الله نستفتح معا مادة الدعوة العملي لهذا الترن المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك ونوله طبعا من الله عليكم بشرح يعني الماده على مختلف المراحل الدراسيه الماضيه دكتور حازم دكتور محمد عوده بعكرت تشرفت ان انا كنت معاكم في ترم من الترمات ثم اخويا الدكتور احمد شنهايب ربنا يحفظه ثم عوده مع الترم الاخير إن شاء الله نساء الله جل وعلا أن يتم عليكم بالخير والتوفيق والسداد والرشاد إنه ولي ذلك ومولا مادة الدعوة كما تعلمون يعني هي مادة من أحسن عليكم شيخ أحمد ربنا يحفظك وريفيت بارك الله فيكم مادة الدعوة كما تعلمون يعني هي عصب هذا المعهد وهو مبتغى دكتور حازم وكل القائمين أن نخرج وأن نفوز بمثل هذا النموذج وهو آه عفوا آه الكل يتأكد يا جماعة أنه ما عندوش الكاميرا ما تكونش مفتوحة الكل يتأكد أن الكاميرا عندو مش مفتوحة يا جماعة يعني العلامة start without video اللي هي نبدأ بدون video بدون video أن علامة الفيديو يكون عليها شرطة حمرى كده يعني عليها إكس بارك الله فيكم أقفلناها للكل فعلاً هي مقفولة عندي للكل لكن لو حد فتحها بتفتحها هي كده دلوقتي مقفولة للكل تمام خلاص الصوت واضح أنا معه طيب الصوت واضح تاني معلشي الصوت واضح اللي سمع الصوت يكتب واحد كمان طيب بارك الله فيكم أحسن الله لي فنستكمل فنست... بإذن الله جل وعلا فعودنا آ... على بد قلنا أن مادة الدعوة العملي هي المادة المنوط بها آ... يخرج هذا النموذج الذي نريد أن يخرج للمجتمع آ... فنريد أن نخرج داعية قرآني متمكن في الدعوة إلى الله يخطو على آثار الأنبياء يقتفي آثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة ثم هو مؤثر في مجتمعه مؤثر في بيئته التي تحيط به وهنا لا أعني بالبيئة مجرد الزوج أو الأولاد أو الزوجة أو الأب أو الأم وإنما أعني بالمجتمع الذي تعيش فيه أن تكون مؤثرا. أو أن تكون مؤثرة مع صويحباتك في العمل أو مع صديقاتك في الجامعة أو المدرسة أو مع حتى من تتعاملين معهم في البيع والشراء يكون لك تأثير مع الخياطة التي تحيك لك ثيابك ويكون لك علاقة مؤثرة أيضاً مع كل هؤلاء الذين تتعاملين معهم صباحاً مساء هذا هو المزل الذي نريد وليس فقط داعية على المنبر أو داعية من وراء الشاشات ربما لا يتحرك للدعوة إلا إذا طلب منه ذلك عن طريق إجراء جولة أو دعوة على الإنترنت عن طريق المعد يعني ولكن المطلوب غير ذلك مطلوب نموذج يقتفي آثار الأنبياء وآثار النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت موقفاً إلا ويستعمله في الدعوة إلى الله جل وعلا فمثلا ذلكم المنظر المهيب الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من الصحابة لما وجد امرأة في الأسر تبحث يمينا ويسارا وجد امرأة نعم في الأسر تنظر يمينا ويسارا وتجري هنا وهناك ثم ماءً لبست وسرعان ما وجدت وليدها فأخذته واحتضنته وأرضعته فنظر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون إلى هذا المشهد المهيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستغلاً لهذا الموقف قال أترون هذه طارحة وليدها في النار وهي تقدر على أن لا تفعل؟ قالوا لا يا رسول الله قال لله أرحم بكم من هذه بولدها وأيضا عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمر في ليلة أضحية ليلة أضحية أي ليلة لا سحاب فيها القمر يكون فيها مكتمل القمر يكون فيها بدراً القمر يكون فيها بدراً يكون, فيها بدرا يكون مكتملاً وكذلك لا يوجد سحاب في السماء تكون هذه الليلة صافية يسمونها ليلة أضحياء كما قال جابر بن سامرة رضي الله عنه قال نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحياء فجعلت أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وأقلب بصري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القمر فوالله لرسول الله عندي أجمل من القمر صلى الله عن نبي محمد فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مع مجموعنا الصحابة في ليلة الأضحية القمر فيها واضح وظاهر ثم إذا به يقول لمن حوله من الصحابة إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته يعني لا تشكون ولا ترتابون في رؤيته قال أترون هذا القمر؟ أو أتشكون في رؤية الشمس والقمر ان كانت صحوا يعني الشمس لو كانت صحوا شمس طلع في ربعة النهار وليس هناك سحاب تشك أن هذه الشمس أو أن القمر بازغا في عنان السماء في ليلة أضحية لا سحاب فيها هل تشكون أن هذا هو القمر قالوا لا قال فإنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد وهذه الخلاصة التي نريدها أيها الإخوة والأخوان نريد هذا الداعية المؤثر في مجتمع المؤثر في من حوله ويقتفي آثار الأنبياء والمرسلين في التعامل مع والديه في التعامل مع زوجه في التعامل مع أولاده في التعامل مع من حوله من أصدقاء العملي وغيرهم أصدقاء الدراسة وغيرهم هذا هو النموذج الذي نريد سائرين المولج جل وعلا أن يوفق الجميع ويكون علو القدر وعلو الشأن على حسب التميز والتفرط الذي يتميز به كل منا في الدعوة لمن حوله فكلما كان من حولك متأثرون بدعوتك متأثرون بك تستطيع عندك قدرة على الإقناع قدرة على توصيل المعلومة بأسلوب شفيق وأسلوب فيه رحمة وليل قال الله جل وعلا ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم هكذا قال ربنا جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم هكذا حريص عليكم تجدون هذه الآيات وأمثالها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان تعامله مع المدعوين فهذا يحملنا المسؤولية بأولى أننا عندما ندعو الناس ندعوهم بلطف وليل ورحمة ثم نعلم شيئا هاما وهذا الذي ينبغي ألا يغيب أبدا عنا وهو أننا لو دعونا ملايين البشر ولو دعوتي أختاه آلاف الأخوات وعلمتيهم الدعوة وصاروا دعاة بفضل الله جل وعلا صار دعاة إلى الله جل وعلا ثم أنت ليس لك نصيب وقسط من العبادة فهذا أمر عظيم جدا فلا بد أن يكون لك جزء من العبادة وأوراد من العبادة أوراد من القرآن أوراد من الأذكار أوراد من الأذكار الصباح والمساء والأذكار الموظفة كذلك لا بد أن يكون عندك ورد ثابت من هذه الأمور كيما إذا أتيتي فتتكلمي وتدعي الله يكون على كلامك طلاوة وله حلاوة وله انجذاب في قلوب الناس ذلك أما شعرة الصدق وإحساسك بما تقولين هذا يفرق فرقا كبيرا جدا عن هؤلاء الذين يدعونا وكأنهم يتكلمون بكلام بارد ليس فيه شعور وليس فيه أحسيس وأنظرنا إلى شعور جل ما ينشر على الإنترنت ما يكتب له القبول في الغالب يكون خرج من قلب له ورد ثابت وله عبادة بينه وبين الله له حال بينه وبين الله فيظهر هذا الحال بينه وبين الناس ويظهر هذا الحال في كلامه وفي أخلاقه وفي معاملاته فيتأثر الناس بكلامك ويتأثر الناس بأخلاقك أكثر بكثير جدا من مجرد أن تلقي الكلمات ثم تتركهم فكما قال فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل فعل رجل في ألف رجل أن ندعو إلى الله بالقدوة ونحن اليوم يعني نريد كما تم الاتفاق مع الإدارة الموقرة حفظهم الله إن, إن شاء الله الأربع يعني مرات القادمه ان شاء الله باذن الله هذه المره الاولى وستكون يعني فيها تشجيع على الدعوه الى الله وفيها ان شاء الله نذكر أهمية الدعوه ونذكر ببعض النيات وبعض الأمور وانا اعلم انكم ما شاء الله يعني قطعتم شوطا كبيرا فلن نذكر كل شيء بالتفصيل وانما نعرج على بعض المعاني التي نحتاج ان نتذكرها من وقت لاخر بارك الله فيكم جميعا ثم في المرة القادمة ستكون مرة تأصيلية بمعنى أن نتكلم فيها مثلا عن بعض الأحكام وبعض الأشياء التي نريدها من الداعية يعني ما هي اهداف الدعوة وما هي عدة الداعية وكيف هو فقه الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ما هو فقه الأولويات كيف نتعامل مع الدعوة الفردية طيب هل هناك فرق بين الدعوة الفترية والدعوة الجماعية أعلم أنه قد مر عليكم كثير من ذلك ولكننا سنتحدث بشيء من الاستطراض والتفاصيل في المرة القادمة إن شاء الله ثم يكون المرة الثالثة وهي مرة تكون تأهيلية لقاء تأهيل للجولة ففيه نختار موضوع الجولة والجولة نبدأ نفتح بعض الخطوط الرئيسية والخطوط العريضة التي نحتاجها في مضوع الجولة ثم تبدأ في عمل التصاميم والبستات وكذا ثم نحدد في اللقاء الرابع الجولة بإذن الله جل وعلا ويتكون جولة عملية يعني لا أعلم إلى ما وصلتم في موضوع الجولة وكيف يكون التقدم وكيف سرتم فيها أظنكم بخير إن شاء الله وأظن أن يعني كثير من المهارات قد اكتسبتموها في جذبي هؤلاء الذين تدعونهم وكثير من المهارات في كيفية الدخول كيفية الدخل في الجولة ثم في تحديد الهدف المرجو من الجولة ثم مفاتيح القلوب الأربعة كيف نبدأ في الكلام وبماذا نبدأ ثم بعد ذلك التشكيل بعد أن سخنت هذا المدعو وبعد أن تكلمت معه بكلام بدأ او بدأت تشعر معه أنه يلين لك تبدأ بعد ذلك مرحلة التشكيل وهي مرحلة ماذا تريد منه ماذا تريد من المدعو ولا تكسل في هذه المرحلة بل انتخب واختر أو انتخبي واختاري شيئا واحدا فقط تريدينه من هذا اللقاء أو من هذه الجولة فيكون مثل مثلا جولة عن غض البصر فلا او يعني يكون التشكيل عن غض البصر مثلا أو تشكيل على قيام الليل مثلا ولا تكثر ولا تكثيري فإن كثرة الكلام ينسي بعضه وبعضها ثم ذلك تكون الخاتمة بجزاء من يفعل ذلك وتحفيز من يفعل ذلك من الكتاب ومن السنة هكذا ستنتظم بإذن الله جل وعلا جلساتنا الأربع في كل شهر ان شاء الله خلال هذا الفصل الدراسي ونسائلين المولى جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يبارك الله جل وعلا لنا في أعمارنا وأعمالنا سائلين المولى جل وعلا التوفيق للجميع أولا كما يعني تعودتم أو كما أريدكم في هذا اللقاء بإذن الله أنه عند الكلام إذا بدلكنا أي تعليق أو سؤال فلا تؤجل هذا السؤال إلى نهاية الدرس فإنك عندما ينقطع ذهنك أو تنقطع ذهن نقطة معينة تقفين هكذا يعني ماذا يقصد الشيخ؟ طيب ما معنى هذا الحديث؟ هذه الكلمة لم أفهمها هذا الموقف كيف نستغله؟ مش هكذا إذا يعني جال بفكرك شيء من هذا القبيل فلا تترددن أبدا في أن تكتبي السؤال يعني تكتب سؤال كذا في خلال الدرس وأنا إن شاء الله بإذن الله أتابع معكم الشات أتابع معكم ما يكتب فإن شاء الله إن وجبنا سؤالا أجبنا بإذن الله جل وعلا وإن وجدنا شيئا يستحقه يعني الاتباه والاهتمام إن شاء الله نفعل فنبدأ بإذن الله جل وعلا في الدعوة إلى الله والتشجيع على الدعوة إلى الله أريد من كنا حديثا في فضل الدعوة يعني لماذا تدعون إلى الله ما هي نيتكم عندما دخلتم إلى هذا المعهد انا لا أريد أن يكون الكلام على طريقة مجرد التلقين فهذا أسلوب عقيم وجل الجامعات التي تدرس في الخارج يعني خارج مصر لسيان وخارج مصر يتعاملون بهذا الأسلوب أسلوب التعليم وليس التلقين الصوت ليس واضحاً واضح إن شاء الله طيب أحسن الله إليكم جميل جدا أنا أسمع أشياء قيمة جدا إن شاء الله لأقوة الليلة طيب جميل جدا منتاز طيب نأخذ هذا الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أولا هي حمر النعم ولا حمر النعم حد يعرف الفرق بين حمر وحمر نعم ها نعم حمر نعم جمع حمار عزكم الله اعزكم الله نعم لكن حمر نعم جمع احمر وحمر النعم هذه كانت من أنفس أموال العرب كانت من أغلى وأعلى أموال العرب كانت حمر النعم اللي هي الإبل يعني الحمراء أو النوق الحمر كما يطلقون عليها كانت من أغلى أموالهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني مثلا لو أن أغلى الأموال الآن ما هو الدولار مثلا وهو العملة الأقوى في العالم وبها يتعامل جل أهل الأرض وكذا مثلا لو أن التعامل بالدولار فأنك يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من دولارات الدنيا بكلها شوف مليارات الدولارات اللي عند أغنى مئة مليار في الكرة الأرضية وغيرهم كل هذه الأموال العظيمة لا تساوي شيئا إذا ما قورنت بفرض واحد فدعوه إلى الله ثم يهتدي أو برجل كان يعيث في ضلالات الكفر وغيابات الشرك ثم كتب الله له الهداية على يديك, وعلي يديك وهذا فعلا لعمري أمر عظيم جدا سبحان الله أن أنفس المال وأغلى الأموال هي فعلا هذه الأموال والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل منها وأنفع لنا منها وأبقى لنا في الأجر منها أن يهدي الله بنا رجل ونحن ثم أيضا ذكرتم بارك الله فيكم نضر الله امرأا وفي الحديث نضر الله وجها هذا من عاجل بسر المؤمن هذه الهالة التي تحوط وجها المؤمن العبد المؤمن والأمى المؤمنة إذا كان يدعو إلى الله صحانه بحمده فإنه يجد لهذه الدعوة نورا في الوجه ولا بد كثير من مشايخنا ومن عندما تنظر إلى وجوههم تجد فعلا الوجه مهير ومضيء ما شاء الله لقوة إلا بالله ولعل هذا يعود إلى أثر دعوتهم إلى الله جل وعلا فقد يعني سهروا وتعبوا كي يحصلوا هذا العلم ثم بدأوا يبثوه في الناس على طريقة الأنبياء وعلى طريقة سيد الأصرياء ومعلم المعلمين وأستاذ الأستاذين محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم نظر الله وجها نظر الله وجها نظر الله امرأة النظارة تعرفونها هذا من نعيم أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم فنعم هذه النظرة تكون لأهل الجنة فكذلك من عاجل بشرى المؤمن وعاجل بشرى الدعاة إلى الله الصادقين الربانيين الذين نسأل الله على أن يجعلنا وإياكم منهم أن وجوههم يعلوها هالة من النور حتى والله وإن كان هذا الذي يدعو أسمر البشرة إذا كان أسمر البشرة أو أسود اللون تجد له بهاء عجيب إن للطاعة نور في القلب وهذا النور الذي في القلب يطبع على الوجه قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأهل العلم يقشون هذا الأثر على بعض الصحابة ورفعه بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسر سريرة ألبسه الله رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر من أسر سريرة فهؤلاء سريرة أصروا العلم بدأوا يجتهدوا في تحصيل العلم انتم بتدخلوا للمعهد مرتين أو ثلاثة ربما أو أكثر في الأسبوع وعندك وعند مشاغل. مشاغل في البيت ربما الزوج له طلبات وحاجات والأولاد كذلك وربما كان الأب والأم ربما كانت الأخوات ربما كنت تدرسين ربما يعني كنت مشغولة بأكثر من شيء فهذا ولابد أن يتجدد وأن يكون أمام أعيننا ونصف أعيننا هذا أن الله ينظر وجوهنا بالدعوة إليه اللهم اجعلنا من هذه الوجوه الناظرة التي هي إليك ناظرة هذه الوجوه الناظرة التي تنظر إلى ربها يوم القيامة كم نظرت في القرآن الكريم كم نظرت في سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين فهذه تستحق بإذن الله جل وعلا وبرحمة الله وفضله ومنه وكرمه وكرامته أن تكون ناظرة في الآخرة بنظرها إلى ربها جل وعلا والنظر إلى الله سبحانه وتعالى كما تعلمون وكما لا يخفى عليكم حجابه النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحاته وجهه من تهى إليه بصره من خلقي حجابه النور إذا كان الحجاب نور فما بالكم بما خلف النور يعني المرأة من كل الشريفة العفيفة التقية النقية التي مثلا تلبس النقاب هذه التي تلبس النقاب نسأل الله جل على أن يتقبل منهن وأن يعلي قدرهن في الدنيا والآخرة تتحمل أشياء كثيرة تتحمل ربما سخرية الساخرين تتحمل استهزاء المستهزئين تتحمل أحيانا الشمس والحر والعرق تتحمل ضيق التنفس تتحمل أشياء كثيرة جدا ولكن هذه قطعة القماش التي تضعها على وجهها مهما على قدر هذه القطعة فيتظل قطعة من قماش فهذا هو حجابها الذي يحجبها عن الناس فكيف إذا كان الحجاب نورا الله أكبر سبحان الله حجابه النور هذا يعني باب عظيم للتأمل فهذه رجوه الناظرة كما سهرت تنظر وتراقب وتفتش في الكتب في القرآن وفي السنة وفي كتب العلماء المتقدمين هذه يكون لها نظارة لا تكون لغيرها وسبحان الله كما قلت ليس شرط يكون أصل البشر أبيض فحتى لو كانت البشرة أمحية والبشرة صمراء فإن الله سبحانه وتعالى يكسوها ويعلوها بهذه الهالة من النور نضر الله امرأا كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم نعم اختلطوا بالنور فكساهم المقصد في الدنيا والآخر نعم في الدنيا والآخر ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور قال هذا النور في الدنيا يكون بالهداية أن يهديهم الله جل وعلا في الدنيا إلى الطاعات وإلى طريقه المستقيم وإلى الصراط القويم وهو الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هداهم الله لذلك فإنه يصيبهم من هذا النور الذي يخالطوه نوراً في وجوههم ثم بسبب إخلاصهم في هذه الأعمال فإنهم بعد ذلك فإنهم بعد ذلك يعني ينتظرهم نور عظيم يوم القيامة يوم يوزع نور في هذا اليوم العظيم الذي لا يرى أحد فيه الصراط إلا من جعل له نور سبحان الله ولا حول ألا قتل منه فأتخيلوا يعني أن نعم ربنا أتم لنا نورا وتعلمون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوال هؤلاء الذين يمرون على الصراط والصراط كما تعلمون أضق من الفعرة وأحد من السيف قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مضحضة مزلة هو مضحضة مزلة أي تذل فيه الأقدام الصراط تذل من عليه الأقدام وقد نصب بين ظهراني النار نصب بين ظهراني النار التي لها 70 ألف زمام مع كل زمام 70 ألف ملك 4 مليار و900 مليون ملك يجرونها فقط فكيف بالصرات كيف بطوله بعض الإخوة بعض الأخوات يظن أن طول الصرات يعني كما بين مدينة مسألة المنصورة ومدينة دنيات أو كما بين القاهرة وبنها أو كذا وأن الموضوع مسألة بسيطة وتمره لا يوزع النور في هذا اليوم وأشرقت الأرض بنور ربها فلا نور غير, النور غير, غير هذا النور فإن الله سبحانه وتعالى يقول إذا السماء إن كذرت النجوم كذرت عفوا إذا النجوم كذرت أي قالوا أي طمس ضوءها, إن ضوءها, طمس ضوءها وكذلك الشمس طمست خسفت الشمس أيضا يطمس ضوءها والقمر يخسف بالشمس والقمر فيذهب نورهما فلا يبقى هناك نور وجهنم كما أتى في الحديث وان كان ضعف بعض أهل العلم أنه أوقد عليها ألف عام حتى بيضت وأوقد عليها ألف عام حتى حمرت وأوقد عليها ألف حتى سودت فهي سوداء مظلما جهنم سوداء مظلما فمن لم يجعل له, له نور فأما له أن يرى الصراط فالكافر لا يرى الصراط أصلا وإنما يهوي في قاع جهنم بدون أن يرى الصراط لأنه ليس معه نور أما العبد المؤمن وأما العبد او الأمة المؤمنة التقية النقية التي كانت تكرس وقتاً من وقتها للدعوة إلى ربها لدلالة الخلق على الرب سبحانه هذا الوقت الذي تكرسي لهذه الدعوة الفاضلة إن الله جل وعلا يبدلك به بإذن الله نوراً يوم القيامة والنور كما قال ابن مسعود يعطى الناس نورا على قدر أعمالهم فمنهم النور هو كالشمس ومنهم من نوره كالقمر ومنهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره كالنخل ومنهم من نوره على قدر رجل قائم ومنهم من نوره على إدهام رجله يضيء تاره وينطفئ تاره أو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فشاهد أن الموضوع خطير جدا خطير ونحن نحتاج لهذا النور في الدنيا قبل الآخرة فإن لم يبصر الله جل وعلا بعين البصيرة ونزداد نورا على نور في هذه الدنيا نزداد نور بالطاعة نزداد نور بالدعوة إلى الله جل وعلا فبهذا نستحق بإذن الله جل وعلا أن نكون من أهل النور يوم القيامة ثم إن هناك صنف من الناس يعطى نورا وهؤلاء هم المنافقون أحيانا بعض الأخوات ربما تدخل معهد كذا وتدخل إلى أكاديمية كذا وتدخل إلى كذا وتدخل إلى كذا, وتدخل إلى كذا, وتدخل إلى كذا, وتدخل إلى كذا. غاية ما ترجوه هي ان تذكر بالثنائي عند أهل العلم أو تذكر بالثنائي عند هؤلاء العاملين على الدعوة في المكان فلاني فلانا الأولى على المعهد فلانا الأولى على الأكاديمية فلانا التي تفعل أبحاث كذا وكذا فلانا التي تفعل كذا وربما جاءت يوم القيامة يقال لها إنما فعلت ذلك ليقال كذا وكذا وقد قيم, وقد قيم فالموضوع جد خطير ويحتاج فعلا فعلا إلى إخلاص والدعوة باب عظيم من أبواب دخول الجنة وكذلك هي باب خطر عظيم إذا افتقد فيه إلى الإخلاص إذا افتقدنا فيه الإخلاص فهي مصيبة مصيبة عظيمة جدا أيها الأخوة مصيبة فعلا رهيبة الخلاص في الإخلاص الخلاص في الإخلاص فهؤلاء المنافقين الذين كانوا يصومون معنا وكانوا يقومون الليل معنا وكانوا يجاهدون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعطون نورا يوم القيام هم قد عملوا أعمالا في الدنيا ثم يعلمون أنهم كانوا يخادعون المؤمنين في الدنيا فيقولون في أنفسهم يوم القيامة ها نحن خادعنا المسلمين في الدنيا وها نحن نخدع رب المسلمين يوم القيامة فأعطانا نورا كما أعطاهم فيبدأون في التحرك على الصراط ثم ينسحب نورهم وينطفئ نورهم في أحوج ما يكونون إليه أحوج لحظة آه الدين كان يحتاجك في الدنيا ولكنك كنت تتخازل لا تقوم إلى الصلاة لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالا يراؤون الناس فهكذا أخذت نورا على قدر هذا العمل الباهت الذي لا روح فيه ولا وعي فيه ولا نية صالحة فيه ولا إخلاص فيه فتأخذ نور ولكن هذا النور نور وهمي بمجرد أن تسير على الصراط خطوات يسيرة ينطفئ نورك فهنا يرتعد المؤمنون ويزلز المؤمنون فيدعون ربهم جل وعلا ربنا أتمم لنا نورانا ربنا أتمن لنا نوراً لماذا يقولون ذلك لأنهم رأوا إخوانهم ورأوا من كانوا معهم انطفأ نورهم على الصراط فيخافون أن يكون هذا الأمر هو مصيرهم فيتم الله جل وعلا نوره للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع أثره من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان اليوم الدين صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا منهم فهذا أمر عظيم وباب عظيم جدا يشجعنا على الدعوة يا إخوة يا أخوان وهو مسألة تحصيل النور في الدنيا والأخرى ظني أنه في سؤال فمن شخنا كثير من خفنا وندعو الله كثير كثيرا فكيف نعرف الصدق قالوا إن خشية المراء أو الرياء هي من الإخلاص يعني أنت تقرأين في المصحف ثم دخلت فلانا صديقة أختك او فلانا صديقة والدتك فأنت هنا كنت تقرأي القرآن فبعدين آه أنا أكمل لكي تقول عميته فلانة أو خلته فلانة أو فلانة صديقة أختي أو فكذا إننا بقى داعية وشيخة وإننا ما شاء الله علي وإننا بقرأ القرآن الزاي وشوفه إزاي أنا أخدت الإجازة وكيف أن قراءتي تحسنت كثيرا بعد دروس التجويد وبعد كذا وكيف أن معلوماتي زادت وأشرح وأكلم فلانة وفلانة وأقول وهذا إذا كان هذا يفعل رياء وسمعه من سمعه سمع الله به ومن رأى رأى الله به, رأى الله به يعني من سمع من طلب السمعه يسمع الله به يشهر الله به طيب إزاي يعرف أننا صادق أن يستوي عندك أو أن يستوي عندك مدح الناس مع ذمهم إن يبقى عندك سواء أنت تقرأي القرآن ودخلتك ودخلت فلانا ثم في القرآن ربما كان عندك بعض الأحكام غير منضبط وربما كانت أحكامك منضبط فيستوي عندك أنه خلتك تقول إيه لا دفلانة ما شاء الله عليها ما شاء الله ربنا يبارك أو أنها تقول إيه ده ده صوتها وحش أو قعدها بتقرأ كده ليه أن يستوي عندك مدح الناس وذنهم هذا من الإخلاص لأننا في الأصل اننا نقرا وانما نتعلم وانما ندرس وإنما ندعو من اجل غايه واحده فقط وهي ارضاء الله جل وعلا العمل له اللتنس طيب عندما يمدحنا الناس بما وصانا النبي محمد صلى يعني اذا جاءتك أخت من اخواتك أو جاءك يعني جاءتك اخت من اخواتك او قريبة لك أو صديقه تمدحك في وجهك فماذا تفعلين اه صحيح رايتم احس في وجه المداحين التراب احس في وجه المداحين التراب هذا التوجيه النبوي توجيه رهيب جدا انتوا متخيلين ان واحده تيجي تقول لاختها ما الله عليكي عليك ده انت عليكي منور النهارده او ما شاء الله عليكي ده انت كلامك مقنع بشكل او ما الله عليكي ده انت يعني مصلية ومتوضية وعملة ومشاوية والكلام ده آه طبعا فوصلنا بيه صلى الله عليه وسلم أن نحتفل واتق الله أنا لا أعلم عن نفسي ما تعلمين المفروض داك الرد تقول يا اللهم فر ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون خلاص تدعو بهذه الدعوات تذكر نفسك فإنما أعجب هؤلاء بك لستر الله عليك أعجبت هذه أو تلك بكي وبأسلوبك وبكلامك هذا معناه زيادة في الستر المرخى عليك وإلا لو كشف الله عنا ستره لفت ضحنا بعض السلف كان يقول والله لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجاورني ابن مسعود نفسه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ سبعين سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبعين سورة ما ينافسه فيها أحد من الصحابة مطلقا يقول من كان مؤتما فليأتم بمن سلف فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ووالله لو تعلمون من نفسي ما أعلم آه لضربتموني عليها بالنعال الله أكبر يعني ابن مسعود يقول لو طلعت دماغي كذا وفتحت دماغي وشفت فيها إيه تضربوني عليها بال بالأحزية عزكم الله آه طيب فكيف بمثلي ومثلكم كيف مثلي ومثلكم إذا كان هذا حال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الرحمن ابن أم عبد الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أصره أن يقرأ القرآن قد طريا فليقرأه على رواية ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال عنه عمر بن خطاب رضي الله عنه لأهل الكوفة قال لقد آثرتكم على نفسي بعبد الله بن مسعود أثرتكم على نفسي أنا سنت يخرج من المدينة ويجي يعيش معاكم رغم إنه لو كان يعني الأمر كده كنت أخدته يعيش معايا كنت استفدت من علمي واستفدت بما علمه الله و بما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أثرتكم على نفسي بعد الهدى و سعود فإذا كان هذا كلاما فكيف بمثلنا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ طلبنا العلم للناس وأبى الله إلا أن يكون له نعم صحيح وهذا العله يفسره قول القائلين أن العلم ثلاثة أشبار العلم ثلاث أشبار ثلاث مراحل المرحلة الأولى يتكبر المرء به ثم في المرحلة الثانية يتواضع المرء به ثم في المرحلة الثالثة يعلم المرء أنه جاهل وأن فوق كل ذي علم علي وأن فوق كل ذي علم عهله يرى أنه جاهد فعلا لكن في بداية الطلب في بداية الطريق يظن أنه يعلم وغيره لا يعلم وهذه من الآفات العظيمة التي نسأل رجل وعلا أن يخلصنا وإياكم منها الله أصحيح معك طيب نعود عود على بد أريد أحاديثا وآيات في فضل الدعوة إذ الله ها. آه نعم في البداية نجاهد نذكر أنفسنا بالإخلاص وكان هذا الدعاء من دعاية ببكر الصديق أبو بكر صديق رضي الله عنك أن يلئيه كان يقول في دعائه وكان يدعو به في سجوده وهذه نصيحة وصية لكم أكثر من هذا الدعاء في سجودكم كان يقول أبو بكر رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيء ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيء خلاص؟ ده دعاء مين؟ دعاء سيدنا بغر الصدير تعلموا نعم لا شيء العلم ان صحت فيه النية صحيح الشيخ عقوب يكثر منه نعم حبيب قلبنا الشيخ عقوب حفظه الله ورعاه كنتم خير أمة وهي دي بأ إذا أردت وإذا أردت أن تكون من هؤلاء الذين هم خير هذه الأمة وسبب خيرية هذه الأمة كنت خير أمة أخرجت للناس لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فجعل الأمر بمعروف والنهي عن المنكر نصف سبب الخيرية يعني لو أن هناك سببين للخيرية نصف السببين أو سبب من هذين السببين هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر كنت خير أمة الابة <تصفيق> نعم, نعم إن الله ملائكته يصلون على طالب العلم حتى الختان في جو في البحر يصلون على معلم, الناس الخير على معلم الناس الخير نعم والآية العمدة في هذا الباب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وما خلاص قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وهذا هو الأمر الذي يحتاج يعني مننا إلى مجهود أنه على بصيرة فكيف يكون العمل على بصيرة يكون كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنذكرها في اللقاء القادم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله يوم الأحد القادم مع الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر إن شاء الله بإذن الله سنذكر ذلك لكن النهاردة احنا ما زلنا في فضل الدعوة للظهر وكون أنكم تعرفون كل هذه الأحاديث والآثار فهذا فضل عظيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاه يعني صحا الله فضل عظيم جدا نعم والعلماء هم ورثة الأنبياء العلماء هم ورثة الأنبياء وفضل العالم على العابد كفضل آه نعم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير نعم نعم كفضل على أدناكم نعم ما شاء الله لقوة إلا بلا ما شاء الله لقوة إلا بلا طيب وأيضا نذكر ربما بقيت معنا دقائق يسيرة جدا فيعني نذكر فيها ذلك أنكم مطالبون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح أم لا هل هناك دليل على أننا مطالبون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو الدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله هذا وهناك غيره هناك مثال أوضح آية أوضح آية أوضح في التأسي في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, حسنتي حسنة. أقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة ذكر الله كثيرا فهذه الآية صريحة جدا في ضرورة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لكم شيئا الإنسان بطبيعة يحتاج إلى قدوة حتى صديقتك في الجامعة التي تستمع للأغانية وتفعل كذا وكذا من الأشياء التي لا يرضى الله سبحانه وتعالى هي لها في ذلك أسوى حتى هؤلاء العلمانيين والملاحدة وغيرهم لهم في ذلك أسوى لهم في ذلك سلف وهم يتأسون بذلك في من سبقهم أو في من يحبون طريقته في الحياة فهم يقلدونها والإنسان جبل على ذلك ولابد ولو كان هناك أحد غني عن هذا أو عن القدوة لكان النبي صلى الله عليه وسلم لو أن هناك أحد غني عن مسألة القدوة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقتدي بأقوام فمنهم؟ فبهداهم اقتده صحيح صحيح الرسل الله نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو خير البشر وهو سيد البشر وهو سيد الرسل وهو صاحب الشخصية الفريدة نموذج فريد فعلا في خلقه وفي تعاملاته وفي هديه وفي دعوته وفي تحمله وصبره نموذج فريد في شخصيته صلى الله عليه وسلم هذا النموذج الفريد رغم أنه يعني حاز هذه الخصال العظيمة وزكاه ربنا جل وعلا وإنك لعالها خلق عظيم ومع ذلك كان في حاجة إلى أسوأ وظل الله جل وعلا في القرآن يضرب له الأمثال في من سبقه من الأمم ويضرب له أمثال المرسلين وكيف أنهم صبروا على ما لاقوا من أذى من أقوامهم فكان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه دعوته وكان هذا خلقه بعد أن تأسى بمن سبقه وكان يثني كثيرا على من سبقه من الأنبياء والمرسلين كان يقول رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ربن شديد ورحم الله أخي موسى كذا ورحم الله أخي يوسف لو دعيته لأجبت ورحم الله أخي موسى لو صبر يعني مع الخضر التي علمنا أكثر وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجل ويوقر هؤلاء القدوات القدوات البشرية وهذه العزائم التي هي أقوى عزائم في البشرية أولي العزم الخمسة من الرسم ثم طلب مننا أن نتأسى بهذا المثال الفريد وهو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم دعوته يعني علم المتعلمين وعلم يعني استاذ الاستاذين صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم نحن مطالبين بالتاسي به بالاقتداء به وهذا لا يكون الا إذا تعلمنا سيرته وفهمنا كيف كان حاله في المنصب والمكره كيف كان حاله في الدعوه في العسر واليسر كيف كان حاله فذكر ابن القيمي تقريبا حوالي 15 مرحلة أو 19 مرحلة من مراحل السيرة ما بين فترات قوة وفترات ضعف فترات دولة وفترات دعوة سرية وجهرية وفترات صلح ومعاهدات وفترات حروب وكذا النبي صلى الله عليه وسلم خاض حوالي يعني 40 ونيف غزوة عزوات كثيرة منها ما قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وكان في مقدمة الصفوف كان علي بن أبي ظلم يقول كنا إذا حمي الباس أو حمي الوطيس التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبقهم يكون أول من يلقي بنفسه على العدو فكان يتبعه الصحابة بلا خوف ولا تردد فهكذا لكي نفهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نحتاج في الباب الأول أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحن مطالبون بالتأسي به فهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يفرح بولده إبراهيم فرح به فرحا شديدا وكان يضمه ويقبله ثم لما توفي إبراهيم بكى مكاه النبي صعسل أما بكاء مريرا حتى أنه يعني كان ينظر إليه أسامة بن زيد والحب بن الحب يعني أسامة بن زيد يعتبر, النبي يعتبر, يعتبر جده لأنه أبوه زيد بن حارثة كان يقال له زيد بن محمد كان يقال له زيد بن محمد فجعل أسامة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يبكي على وفاة ولده إبراهيم الذي لم يجاوز الثلاث سنوات لم يجاوز الثلاث سنوات ابن الثلاث سنين هذا الذي مات في هذا السن رق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم فبكى بكاء شديدا وأبكى من حوله فجعل أسامة ينظر إليه ثم لم يتمهلك نفسه تخيل أنت تنظر إلى جدك أو أنت تنظرين إلى جدتك وهي تبكي بكاء مريرا فهاجت مشاعر أسامة فصرخ صرخ أسامة فانظروا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يفوت لحظة في الدعوة إلا ودع فيه في هذا الموقف يا رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة إن البكاء برفق من الرحمة إن البكاء برفق من الرحمة وإن الصراخ من الشيطان لما تصوت ما تعليش روضة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في هذا الموقف طيب يا رسول الله ده في, في يعني كما نقول في ميتم ده ابنك ميت ده أنت دلوقتي مش في حالة مش مركز أنت عندك أمر جلل وخطب عظيم وأنت كنت تبكي لكن ما يترك ما يترك لحظة يمكن أن يدعو فيها إلى الله جل وعلي لذلك تعلم منه ذلك عمر بن خطابة الله عنه في وفاة عمر ولما طعن وجلس في داره أياما قبل أن يموت فأرسل ابنه عبدالله بن عمر قال له يا عبد الله اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فاستأذنها أن أدفن مع صاحبيه فذهب إليها عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال لها يا أم المؤمنين ولا قال ولا تقل لها أمير المؤمنين فإنني لست اليوم بأمير المؤمنين فقال إن عمر يستأذن أن يدفن إلى جوار صاحبيه قالت أما والله اني كنت اريده لنفسي والله لا اوفره اليوم على نفسي قال فعاد عبد الله بن عمر وعلى وجهه البشاشة والفرحة ثم إذا عمر ينظر فإذا بعبد الله ولده يأتي من بعيد فقال أجلسوني كان ملقى على الأرض على سرير أو شيء من هذا القبيل فقال أجلسوني فأقعدوه والدماء تنزف من بطنه من موضع هذه الطعنان قال أجلسوني فلما جلس أتى ولده عبد الله وقال أبشر يا أمير المؤمنين بالذي تحب أذنت قال الحمد لله ما كان شيء أحب إلي من ذلك أو أعز علي من ذلك لكنني إذا مت فاذهبوا بها لاذهبوا بجستي إلى غرفتها ثم استأذنوها فلعل استحيت مني في حياتي فإن أذنت فاتفنوني إلى جوال صاحبي وإلا فاتفنوني مع المسلمين فالشاهد سيدنا عمر في هذه المشاهد وفي هذه الاحاديث وفي هذا فهذا الموقف الرهيب يدخل عليه رجل شاب يبشره يقول له أبشر يا امر المؤمنين بقدم في الإسلام يعني بسبق في الاسلام وقدم في الاسلام ما قد علمت قدم او قدم في الاسلام ما قد ثم مات رسول الله وهو عنك راض ثم تفيت شهيدا حكمت فعدلت وهانت تقبل شهيدا فقال إن المغرور من غرر تموه فإذا بالشاب يخ يريد أن يخرج من بين يدي عمر فرأى عمر رضي الله عنه ثياب الشاب إزاره يجر خلفه على الأرض فقال رد علي الشاب قال رد علي يا شاب انتوا تخيليني في الموقف ده انت بتموت عمر ده الدماء عملا بتنزف ده انت تلت ايام بتنزف انت الدم عندك بينزف ولولا يعني قوة جعلها الله لعمر لكان امثاله ماتوا بفور الطعناء ده مطعون بخنجر له يعني حافتين وكان مسمومه يعني الخنجر مسموم وجعل السم يسير في في, في جسمه وتأخذه غفوة و و ثم لما استفاق عمر رضي الله عنه ووجد يبشره ويقول له هذا الكلام الحسن فلما رأى إزاره يجر في الأرض قال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لردك يا ابن أخي ارفع إزارك في هذا الموقف يا عمر نعم تعلم هذا من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تترك موقف تستطيعون فيها الدعوة إلى الله لكي تسيارة لكي تشيء مع صديقة لك أو مع بعض أصحابي أو في اجتماع للعائلة في موسم من المواسم في حفل من الحفلات في مناسبة من المناسبات لا تتركوا موقفا يمر تستطيعون فيه الدعوة إلى الله بلطف ورحمة وحرص على الناس دون تعالي أو تكبر عليهم بقلب يملأه الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة يهودي قام لها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنها اليهودي قال أوليست نفسا في بعض الروايات قال نفس تفلتت مني إلى النار نفس تفلتت مني إلى النار فهذه الرحمة وهذا الليل الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في غير طبعا إثم أبداً فحشابه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت على منكر أبداً وهذا أيضاً من دعوته صلى الله عليه وسلم وهذا واضح جلي في سيرته صلى الله عليه وسلم وهذا ما سنحاول اختفاء أثره وتتبع هذه الشريف في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن يبارك فينا وفيكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله سبحانك الله وحمدك ش إلا أنت أستغفرك وأتبه إليك والسلام عليكم ورحمة الله